بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه وفي آذاننا وقر و من بيننا وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَاعْمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إلَيَّ أَنَّمَا أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَاسْتَغِفِّرُوا إلَيْهِ وَاسْتَعْفِرُوا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 وَقَدَّرَ فِيهَا أَخْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءَ الْمَسَائِينِ ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ اتَّيَاهَا قَوْعًا أَوْ قالت أتينا قايعين فقضاهن سبع سموات في يومين فقضاهن سبع سموات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها.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 أذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم روسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فسلّطون به كافرون، فأما عدو فاستكبروا في الأرض بغير حق، وقالوا من أشد منا قوة، أو لم يروا أن الله الذي خلقهم وأشد منهم قوة؟ اولم يروا ان الله الذي خلقهم هو اشد منهم قوه وكانوا باياتنا يجحدون فارسلنا عليهم ريحا صرصرا في من في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا على البدا 1. Fääkذtهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون 2. ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ويوم يحشر وَبَصَرُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ شهد عليهم سمعهم و أبصارهم و جلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهتهم علينا قالوا أنفقن الله قالوا أن خَن اللههُ الذي أَطَاقَكُ ل شَيْد وَوو خَلَقَكُ أَلَ مَرو وَهُو خَلَقَكُمْ أَ وَلَ مَرواتِ ولكن ظنتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون ولكن ظنتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وَذَٰلِكُمْ ظَنُّهُمُ الَّذِي ظَنُّوا بِرَبِّهِمْ أَرَدَاهُمْ أَوْدَاءً فَأَصْبَحُوا مِنَ الْخَاسِرِينَ فَإِن يَصْبِرُوا فَنَارُ مَسْؤَلَةٍ لَّهُمْ وَإِن يَسْتَعْفِفُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَدِينَ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 وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والقوفه لعلكم تغلبون فلنذيق الذين كفروا عذابا شديدا ولا نجزي عنهم أسوأ الذي كانوا يعملون ذٰلِكَ jaza' الْعَادِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ ذٰلِكَ جَزَاءُ الْعَادِ قال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلنا من الجن والإنس نجعلهما نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ أَسْتَقَامُ تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمْ تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبِشْ الْبُرُوبِ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 ولكن فيها ما تشتهي أنفسكم ولكن فيها ما تدعون نزل من غفور رحيم ومن أحسن أَحْسَنُ من من دعا إلى الله وعمل صالحًا وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ اِذَا فَعَلَ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وَمَا يَلْقَاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذو حَظٍّ عَظِيمٍ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْقَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالْمَرْ الشمس والقمر لا تسجدون للشمس ولا للقمر واسجدوا لله واسجدوا لله الذي خلقه ان كنتم إياه تعبدون فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يسأمون وَمِنْ آياته كَتَرَ <تترى> الْأَرْضُ خَاسِعَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ أَهْتَزَتْ وَعْبَتْ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ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 ما يخال لك إلا ما قد قيل للوسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصيلت آياته لقالوا لولا فصيلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدوا وشفى قل هو للذين آمنوا لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد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 مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ وما تخرج منها ثمرات من اثنامها وما تحمل من انثى وما تحمل من انثى ولا تبع الا بعلمه ويوم يناديهم اين قالوا آذن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 مَسَّهُ الشَّرُوفُ يَأُوسُ قَنُوقَ وَلَئِنْ أَذَقَ رَحْمَةً مِنَّا بَعْدِ لَيَقُولَنَّ لَيَقُولَنَّ هَذَا وَمَا هذال وما أظن الساعة تقام تو ولأرجعت إلى ربي إن لي عنده لحسن فلنلبي أن الذين كفروا بما عملوا ولنذيق لهم من عذاب غليظ. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى النَّاسِ أَعْرَضُوا وَنَأْبَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَنِ ٱضْطِرَارٍ وَإِذَا مَسَّهُ ٱلْخَيْرُ فَذُو عُتُوٍّ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إن كَانَ من كفرتم به ثم كفرتم به من اظن من من في شقاق بعيد سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد ألا إنهم في مريتين